وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين يسر مؤسسه الفرقان ان تقدم كلمه صوتيه لامير المؤمنين الشيخ ابي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان وقاتلوا المشركين كافه جلجلت جلجلت عالياً في الأفض صيحة الأباء وانبرت وانبرت تسمع البيان وإياكم أن يغركم نكوس النافصين ولا تراجع المنهزمين ولا ردة الغفلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين حافظوا على دينكم على دولتكم على جهادكم وانياكم ان تضيعوا دماء اخوانكم لذا نعز ان الحزب الاسلامي بكل اطيافه قيادته واعضائه هم حرب لله ورسوله وطائفه كفر ورده يجب ان يقتلوا حيثما وجدوا ولكن عليكم بالتثبت واليقين من حقيقه الانتماء لهذا الحزب فمن دخل بالاسلام بيقين لا يخرج منه بظلم ليعلم كل مسلم ان فك اسر المسلمين من اوجب الواجبات الشرعيه التي يكلف بها المجاهدون أبرأ فيا من أكرمكم الله وأعزكم بالسلاح في أيديكم هؤلاء إخوانكم بين ظهوركم تسلط عليهم عباد الصليب وأحفاد المجوس فابذلوا الجهد واستفرغوا الوسع في طلب فكاكهم واعلم أيها المسلم المجاهد أنك إذا قصرت اليوم في بذل الجهد لإنقاذ أخي فانه يوشك ان يبتليك الله فلا تجد من يدفع عنك وعن البيت اصنع الامجاد والوغى واخرى احب ان اقولها للاسود في القيود ان اتقوا الله وضعوا الخلاف جانبا والتفوا حول اخوانكم اهل العلم واهل السبق من رجال الدوله وامراؤها الموجودين بينكم saya ابو طال الاسلام وفرسان الجهاد في ديالى مره اخرى جاءتكم جردان المجوس وكلاب المحتل فثبات الثبات يا احفاد جلولاء الوقيعه فلا تضيعوا ثمره اعمالكم او تلوثوا تاريخ اجدادكم اقدموا عصبة الاشبال وياكم ان ارى منكم اسيرا في ايدي المحتل واعوانه فلم تخلقوا للذل ولا للقهر واعلموا ان ايام الملاحم فكونوا رجالها الوفياء الصادقين عزمكم كنار في وجه الغدار ونعيد المحتل واعوانه بايام سود ولا ازيد فالخبر ما يرونه لا ما يسمعونه ونوصي اخواننا بالسريه والكتمان فان بعون الله على اعتاب فرج قريب ونصر مبين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 اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإلى جنود الدولة الصابرين الصامدين الصادقين وغيرهم من الأخفياء اللاحقين بحول الله إلى من قرأوا كتاب الله فاتبعوه وعالموا البدع والأهواء فاجتنبوها إلى من سلوا سيوف الله في سبيل الله وبذلوا مهجهم دفاعا عن دينه ونصره لشريعته إلا من داروا مع الإسلام حيث دار فأحبوا في الله وأبغضوا في الله فلم يهاجنوا آباءهم أو عشيرتهم لا تجد قومي يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 ولا سبيل لا تعرفونه فما سلكنا سبيلا خير الا وانتم امامنا ولا سللنا سيفا الا ووجدنا دماءكم تقطر قبلنا فما جهرنا ولا خلونا بخير الا وجدناكم الفرسان السابقين فاشهد انكم خير المجاهدين جهادا واصدق المقاتلين لقاء وعف المسلمين لسانا واكثر الناس بذلا واسرعهم تضحيه لدين الله لا تلوا على مال ولا ولد فأنتم بحق خير الناس للناس ومن قبل نحسبكم لدين الله ولكن الله تعالى قال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين هذا وقد تعلقات بكم آمال الامه شرقا وغربا وخاصه انكم في عقر دار الاسلام وعلى مرمى حجر من مسرى ومهجر نبينا صلى الله عليه وسلم فالله الله في جهادكم يا عباد الله ودونكم حملة الصليب واعوانهم المجوس خدام النار واحلافهم اقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم واياكم ان يغركم نقوص الناقصين ولا تراجع المنهزمين ولا ردة الغافلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين حافظوا على دينكم على دولتكم على جهادكم وانياكم ان تضيعوا دماء اخوانكم واعلموا ان دين الله منصور وانه لا ينصر بكثره عدد ولا عده كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين قال السعدي فالامر لله تعالى والعزيز من اعزه الله والدليل من اذله الله فلا تغني الكثره مع خذلانه ولا تضر القله مع نصره انتهى فانتم على موعد مع القوي العزيز والله حتما منجز وعده ولكن للثابتين على الدرب الناشطين في الكرب وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا واعلموا يا عباد الله ان العاقبه للمتقين وان النصر والفوز للثابتين المخلصين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فهاشاه سبحانه ان ينتصر مذهب المجوس وحلفاؤهم من المترفره الجدد في الحزب الشيطاني المسمى زوا بالاسلامي ويعلم الجميع ان هؤلاء المجرمين واسيادهم عباد الصليب يمارسون اشنع حملات تضليل ضد عباد الله الموحدين فسخروا لذلك القنوات وبذلوا الاموال وجيش الكهنه الجدد في حلف للكهنه وسلطان لم يسبق له مثيل راجين ان يفتنوكم عن دينكم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولم يسبق ان تعرضت ساحه جهاديه لحمله اراجيف واكاذيب مثل ما هي اليوم في بلاد الرافدين لانكم لم تفاوضوا على عقيدتكم ولم تبيعوا دينكم بثمن بخس ولانكم جند الله وحمله الشريعه واتباع النبي كان لابد ان يصيبكم ما اصاب نبيكم فقالوا فرق بيننا فقالوا كاذب وساحر ولم اشتد عود الاسلام طعنوه في عرضه وفي احب الناس اليه وما زالوا يطعنون فيه الى يومنا هذا الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون فلا تغرنكم اكاذيبهم ولا تصدقوا اراجيفهم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكافا فانما النصر صبر ساعه ومع اننا اعلنا سابقا اننا لا نريد ان ندخل في حرب مع هذا الحزب الاسلامي المجرم لعدم تشتيت الجهود ولكن هذا الحزب سخر كل باقاته الاعلاميه والعسكريه وجنبا الى جنب مع عباد الصليب واحفاد المجوس لحرب جنود الله المجاهدين ببلاد الرافدين ولم يستثني احدا فانكشفت عورته لكل مسلم ولم تعد خافيه على احد قط افعال هؤلاء وان كنا قد التمسنا الاعذار لبعضهم سابقا فاليوم اطمئنت قلوبنا انه لا عذر لاحد ينتمي لهذا الحلف الشيطاني فان قتل رؤوس اعوان المحتل واجب شرعي تماما كرؤوس المحتل نفسه لا يحل التنازل عنه تحت اي مسمى كان وباي حجه كانت وان تلفظوا بالشهادتين وصلوا وصاموا وزعموا انهم مسلمون قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاه مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعه المسلمين فكيف بمن صار مع اعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين انتهى او ادعوا كذبا مجردا من العمل انهم يكرهون المحتل ويحبون المجاهدين قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ان مراهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين او الذب عنهم بلسان او رضي بما هم عليه كل هذه مكفرات فمن صدرت منه من غير الاكراه المذكور فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين انتهى لذا نعلن أن الحزب الإسلامي بكل أطيافه قيادة وأعضاء هم حرب لله ورسوله وطائفة كفر وردة يجب أن يقتلوا حيث ما وجدوا فإننا لم نقدم آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الأسراء لكي تضيع ثمره الجهاد وتتحول بلاد الرافدين من علمانيه بعثيه الى علمانيه امريكيه تحت دعوه الوحده الوطنيه ان تمرد الحزب الاسلامي وحربه على الدين واهله لا يمكن دفعه الا باستئصال شافه هذا الحزب اللعين فشنقوا اخر عميل بامعاء اخر محتل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وعليه نمهل جميعا عضاء هذا الحزب خمسة عشر يوما للبراءة والتوبة مما هم عليه باستثناء خمسة نفر هم أسامة التكريتي وعلاء مكي وعبد الكريم السامرائي وإبراهيم النعمة وطارق الهاشمي فهؤلاء يقتلوا متى قدر عليهم ولا مهلة لهم ونعزم على إخواننا الالتزام بمدة المهلة واستغلالها في استكمال المعلومات اللازمة فإن انتهت فاقتلوهم حيث ثقفتموهم واقعدوا لهم كل مرصد ولا تأخذكم بهم رعفة في دين الله فعسى أن يأتي العيد وقد طهرت الأرض من رجس هؤلاء ولا نريد جدران مقراتهم فحسب انما نريد رؤوسهم العفنه اينما كانت ولكن عليكم بالتثبت واليقين من حقيقه الانتماء لهذا الحزب فمن دخل بالاسلام بيقين لا يخرج منه بظن ونعلن عن هديه قيمه مجزيه تسلم مني شخصيا لكل من ياتي براس من رؤوس الحزب الاسلامي سواء ان كان عضوا في البرلمان او عضوا في مجلس الشورى او الهيئه السياسيه او مسؤولا يحل المحافظات كما نذكر بالجائزه التي اعلناها مقابل راس رسام الكاركاتير الطاع في نبينا ويتضح من المكافاتين وجه الشبه الا ان ابناء جلدتنا اشد ضررا على الدين واهله واكثر ايذاء لنبيه ودينه الذي ارسل به قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين وثانيه احب ان اذكركم بها وهي قول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باس واشد تنكيلا قال ابن حزم رحمه الله وهذا خطاب متوجه لكل مسلم فكل احد مامور بالجهاد وان لم يكن معه احد قال القطبيه لا تدع جهاد العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك انتهى قال المبعوث بالسيف بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على امر هذا حتى تنفرد سالفتي وقال خليفته الصديق بعد ردة الناس ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي وليكن لكم في صحابه رسول الله اسوه فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتذر الزبير تمنى دب الناس فانتبه الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير بن العوام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابي سريه وحده قال صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل اخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله يخيفهم ويخيفونه وعن ابي هريره كلما سمع هيئه او فزعه طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه فصفته فرسان التوحيد الذي على ايديهم النصر انهم يخيفون العدو ويجتهدون في طلب الشهاده مع خوف يجدونه من العدو لا يردعهم ولا يردهم عن مرادهم وثالثه اعجبتني من اخواني واحب ان اذكر بها غيرهم فاصل اجى صدري اني كلما قابلت احدهم وجدته قد توشح العز واختصر بالاقدام والشجاعه وجدتهم يلبسون احزمه الناسفه ونعم ما قاموا به اي ايثار المنيه على الدنيا فعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره رهط سريه علينا وامر عليهم عاصم ابن ثابت الانصاري جد عاصم ابن عمر فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدى وهو بين عسفان ومكه ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام فاقتصوا ادارهم حتى وجدوا ماكلهم تمرا تزودوه من المدينه فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا اثارهم فلما راوهم عاصم واصحابه لجو الى فدفد واحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا واعطونا بايديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم احدا قال عاصم بن ثابت امير سريه اما انا فوالله لا انزل اليوم في ذمتي كافر اللهم اخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعه فاستجاب الله لعاصم يوم اصيب فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه خبرهم وما اصيب قال ابن قدامه رحمه الله واذا خشي الاسر فالاولى له ان يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للاسر لانه يفوز بثواب الدرجه الرفيعه ويسلم من حكم الكفار عليه التعذيب والاستخدام والفتنه وقال المرداوي رحمه الله قال الامام احمد ما يعجبني ان يستاسر يقاتل احب الي الاثر شريد ولا بد من الموت وقد قال عمار من استاسر برئت منه الذمه ولذلك قال الاجري واعثم بذلك انتهى واولى من الرجال العفيفات الطاهرات من النساء المؤمنات قال النووي رحمه الله ولو علمت المراه انها لو استسلمت امتدت الايادي اليها لازمها الدفع وان كانت تقتل واخيرا لا بد من كلمه بشان اسر المسلمين اولا ليعلم كل مسلم ان فك اسر المسلمين من اوجب الواجبات الشرعيه التي يكلف بها المجاهدون خاصه في ايامنا هذه وفي مثل حالنا مع ما انعم الله به علينا من السلاح والعتاج والقوه قال الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا قَالَ ابن العربي في احكام القرآن قال علماؤنا اوجب الله سبحانه في هذه الايه القتال لاستنقاذ الاسرام يد العدو مع ما في القتال من تلف النفس وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الايه وهو يتضمن تخليص المستضعفين من ايدي الكفره المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين واوجب تعالى الجهاد لاعلاء كلمته واظهار دينه واستنقاذ الضعفاء من عباده وان كان في ذلك تلف النفوس وتخليص الاثار واجب على جماعه المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني واطعم الجائع وعود المريض والعاني هو الاسير وفكه اي تخليصه من الاسر باي وسيله كانت قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فك ك الاساره من اعظم الواجبات فيا من اكرمكم الله وعزكم بسلاح في ايديكم هؤلاء اخوانكم بين ظهوركم تسلط عليهم عباد الصليب واحفاد المجوس فابذلوا الجهد واستفرغوا المسعه في طلب فكاكهم احكموا لذلك الخطط وان طال امدها واعلموا انكم على ابواب شهر كريم فجعلوه شهر الاسراء قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه قال الحافظ في الفتح لا يسلمه اي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه انتهى فهل من ناصر لاخوانكم الضعفاء وهل من مشمر لدفع الاذى والذل عنهم قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا واعلم ايها المسلم المجاهد أنك إذا قصرت اليوم في بذل الجهد لإنقاذ أخيك فإنه يوشك أن يبتليك الله فلا تجد من يدفع عنك وعن آل بيتك قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موط يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته الا نصره الله في موطن يحب نصرته واقول لاخوان الاسود في القيود بارك الله في ثباتكم وبيض وجوهكم على صمودكم في وجه كل محاولات الابتزاز التي تتعرضون لها فنحن نعلم انه طلب من كثير منكم ان يخرج مقابل ان يطعن في الدوله وباي وسيله فبيتم الا الصبر والاخذ بالعزيمه بينما رضخ قاده كبار غيركم كان يشار اليهم بالبنان وركب كثير منهم مركب العماله والخيانه ومنهم امراء لجماعات كانت مجاهده ولا حول ولا قوه الا بالله فلكم علينا فك اسركم بكل وسيله سواءا كان بالقتال او بالفداء ورعايه اولادكم من بعدكم ولا ندخر في ذلك درهما واحده وقد خصصنا لاهليكم غزوه كل شهر ينفق كل ما جاء فيها على اهالي الاسرى والشهداء ولو كان ما كان ولا يصرف منها درهم واحد في غيرهم فوالله لا احب شيء الى قلبي انك سو اهل الشهيد والاسير بالذهب الى اخمص قدمها فضلا عن اطعامها ولكن لا حول ولا قوه الا بالله واخرى احب ان اقولها للاسود في القيود ان اتقوا الله وضعوا الخلاف جانبا والتفوا حول اخوانكم اهل العلم واهل السر من رجال الدوله وامراؤها الموجودين بينكم واستغلوا فرصه نعمه الفراغ في تحصيل العلم الشرعي وخير ذلك حفظ كتاب الله وتدارسه واجتهدوا في الخروج مما انتم فيه فلقد كانت لكم محاولات جريئه وجاده في الهروب من السجن فلا تياسوا واستعينوا بالله فان الله سيجعل لكم بعد ضيقكم فرجا ومخرجا بعون الله واخيرا النصره النصره يا جنود الله لاخوانكم في ذره الاسلام ببلاد الرافدين ديالى فانها تتعرض لهجمه تتريه جديده يقودها الحزب الاسلامي فيا ابو طالب الاسلام وفرسان الجهاد في ديالى مره اخرى جاءتكم جرذان المجوس وكلاب المحتل تريد ان تستهدف علينا الاسلام في بلاد الرافدين ناسين او متناسين دروس السهم الخايب وما سبقه واعتراف العدو انه يجد مقاومه عنيفه وشرسه ولم لا وأنتم أحفاد أبطال الإسلام في جلولاء الوقيعة التي قهر فيها أجدادكم الفرس المجوسة واجتثوا شأفتهم من بلاد الرفدين وكانت بداية النهاية لهم في عقر دارهم واليوم أعاد أحفادهم الكرة من جديد فلئن قالوا عنكم فيما مضى ثلثين الطقل أهل دياله فاليوم نقولوا ثلاثه ارباع طق الاهل دياله على المجوس فالثبات الثبات يا احفاد الاولاي الوقيعه فلا تضيعوا ثمره اعمالكم او تلوثوا تاريخ اجدادكم ولن يرجع المحتل واعوانه في حملاته السابقه كثيرا خائبا منهزما فله اليوم وبعون الله على ايديكم اشد انكسارا واكثر ياسا من ان ينال من الاسلام في دياله شيئا والله انا على وشك البكاء من شده الفرح بيوم النصر كما بك الفاروق عمر رضي الله عنه لما راى غنيمه جلالاء الوقيعه وقال عن اجدادكم ان قوما ادوا هذا لؤمنا فالعزم العزم والشده الشده على اعداء الله فخخوا البيوت ولغيم الطرق والقناطر والجسور وانشروا القناصين في البساتين وعلى المتفعات واجعلوا اجسادكم قنابل متحركه واياكم ان ارى منكم اسيرا في ايدي المحتل واعوانه فلم تخلقوا للذل ولا للقهر واعلموا انها ايام الملاحم فكونوا رجالها الوفياء الصادقين فوالله لقد وجدنا في معيه ربنا وكرامته للمجاهدين ما لا يدركه او يصدقه الدجالون فتعرضوا للشهاده فان ريح الجنه تفوح من بساتين دياله فمن اشتاق منكم الى لقاء ربه او تاقت نفسه الى من سبقه من اخوانه فليتعرض لنفحات الشهاده في شوارعها وبساتينها واياكم وسوء التدبير وعليكم بالحيله فان نبينا قال الحرب خدعه فانكم اليوم تصنعون للامه تاريخا وتكتبون للشرف والفخار صفحات فانه قد جاء اوان العمل للكسل والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني انفروا خفافا وثقالوا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ونحن على يقين بقرب النصر والغفر والفتح المبين وان والله نراه اقرب مما تتخيلون ونعد المحتل واعوانه بايام سود ولا ازيد فالخبر ما يرونه لا ما يسمعونه ونوصي اخواننا بالسريه والكتمان فاننا بعون الله على اعتاب فرج قريب ونصر مبين الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اخوكم ابو عمر القرشي البغدادي